احبك امي غنى الحب باسمك ايه احبك يا حروفي اوصي فيها امي حلوه الدنيا بيها كل حاجه حلوه فيها عمري كله في دوليها ايه احبك يما غنى الحب باسمك ايه يا حننك يا حروفي اوصف فيها ام حلوه الدنيا بيها كل حاجة حلوه فيها عمري كله في دعالي